اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد ان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم سر الامور محدثه فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما في نواقض الإسلام. ذكر هنا المصنف عشر نواقض، وانتهينا من ستة منها، ووصلنا إلى الناقض السابع. هذا السابع. إذن ناخذ السابع من نواقض الإسلام السحر قال ومنه الصرف والعطف السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمني من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تفر قول الشارح أي الناقض السابع من نواقض الإسلام العشر السحر السحر في اللغة قال عبارة عما خافيا ولطف سببهم السحر شيء خفي لطيف خفيف هذا يعني شيء هو موجود لكن هو ليس ظاهر بوضوح لذلك هو من الشعر السحب هذا معناه عني تسر في يعني يؤثر في الشعر لما تسمع شعرا فيه فصاحة وبلاغة ومعاني جميلة تشعر بخفة فيه إنعم وهنا لذلك قال ومنه قول العرب في الشيء إذا كان شديدا خفاؤه أخفى من السحر إذن يضربون المثل إذا أردت أن تضرب المثل في الخفاء يضرب فيه في السحر هو موجود لكن إيش غير ظاهر خفي أمم الآن إذا عندك حليب تعرف حليب لبن سوسو جماعة سوسو الح اللبن هذا في داخله إيش يوجد سمن أكون السمنة هو موجود لكن غير ظاهر صح يقول لا خفي إذا تخض اللبن تهزه يخرج, يخرج صحيح صحيح فإذن هكذا فإذن العرب يضربون المثل قال ومنه قول العرب في الشيء إذا كان شديدا خفاءه أخفى من السحر لذلك الساحر فيه خفة تعرفون السحر الذي يلعبون في خفة هؤلاء عندهم بعضهم سحر ubagus, hembus, khas ahir, angin, ringan, angin ringan, saring, leliti, tiga tiga, nama, dan sumber, juga, dan sumber, saper, saper, karena dia berada di akhir malam, saper, akhir malam, waktu akhir malam, bahasa ini disebut saper, dan dari sini disebut والفعل سحور مثل وضوء ووضوء وضوء اسم للشيء السحور اسم طعام اسم طعام في آخر الليل يسمى سحور والفعل نفسه أيه السحور إذا هو سمي السحر سحرا وقت آخر الليل يسمى السحر قال لأنه يقع خفيا آخر الليل خفيف وخفي إرواض نعم هذا في اللغة إذا السحر في اللغة عبارة عن ما خفي ولطفة سببُه خفي خطيء خفيف لكن وجود نعم أما في الشرع السحر في الشرع قال عقد هذه عقد عقدة عقد. هذا هذه عقدة اسمها عقدة, عقدة عقدة عقد. عقد ورقى يتوصل بها أو يتواصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين لتضر المسحور. هذا يعني السحر. أفعال وأقوال يقوم بها الساحر هذا هو وأشرع قل الساحر أشياء شعر شيء أي وكلام أيضا إذا السحر فيه قول وفعل فعل أو قول أو قول وفعل مع بعض رقى كلام تعرفون الرقية من الرقية أن تعلمون طبعا هنا الساحر يستخدم رقية الباطلة المحرمة لأن يوجد من الرقى الرقى ما هو من الرقى ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع طبعا الساحر ونعمله كفر فهو يستخدم الرقى الممنوع الشركية أو المحرمة هكذا إذا السحر وهذا في الاستيلاء وفي الشرع عقل كما ذكرنا وروقه هلام يعني يعقل ويتكلم في شيء. طبعا هذا يفعل الساحر ذلك لي يساعده الشياطين كي يساعده الشياطين يعني هذه الأفعال والأقوال التي يقوم بها الساحر يقوم بها لإرضاء الشياطين حتى الشياطين هم إيش يساعدوه في ضرر المسحور وهذه الأشياء كما ترون إنما نحن فتنة فلا تكفر هذا العمل كفر لأن الشيطان لا يرضى لأوليائه من شياطين الإنس، إما الكفر، فأن إذا أحد يريد يلحق الضرر بالآخر، يستعين بالشياطين، بشيطان، باثنين، بثلاث، يستعين يعني يطلب المساعدة منهم، والشياطين يطلب هذا الساحر المساعدة من الشياطين يضرروا يسببوا الضرر الحموك الله شخص مسحور فالشياطين يقول لا لابد أنت يطلب من الساحر أعمال وأشياء والسلام يطلب من الساحر أشياء وأعمال طبعا كفرية لأن الشياطين شيطان هو مصدر الشر هو لا يعمر إلا بالسوء والفحشاء والمنكر والشرك والكفر نعم إذا هذا السحر في الشرع فهم فهم ها صحيح قال ثم هل السحر حقيقة قال والسحر له حقيقة بالإجماع لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وخالف في ذلك المعتزلة وأشباههم من أهل البدع وغيرهم. إذن السحر له حقيقة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة، حتى بين حتى يوجد من أهل البدع من يثبت. حقيقة السحر السحر هو حقيقة أي موجود ويؤثر وهو كل ذلك بقدر الله لأن حقيقة السحر السحر هذا خاضع أشياء كونية نحن كونية يعني هو علم مثل أي علم مثل كيميا وفيزيا مثلا نور كما يقول واحد زائد واحد يساوي, يساوي اثنين يعني هذا شيء هكذا تفعل هكذا هكذا هكذا قصي شيء موجودة يعني هذا علم طبعا لأنكم تعلمون لا يفهم من قولي أنه علم أنه جيد لا يعني يوجد من العلوم ما هي علوم نافعة ومنها ما هي علوم ضارة هذا من علوم الباطلة الضارة بل هي كفر فإذن السحر له حقيقة إجماع وأدلة موجودة من القرآن كثيرة مثل ايش؟ دليل من القرآن نعم بصراحة بصراحة نعم ما هي هذه الأنصت بقر هذه منها؟ فإن من الشياطين يبحون إلى أوليائهم لا لا غير نعم. الـ غير الـ الوحي ما حصل مثلا قصة نعم كثيرة موجود جيد لا بس مشر النفاثات في العقد عرف عرفنا، فاا ما حصل بين موسى عليه السلام وبين سحرت فرعون، معروف من أشهر الأدلة هذا شيء واقع، وأيضا هذا في القرآن في السنة نعم في السنة النبوية تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم سحر وسحره من نبيل يهودي لبيد من الأعجم حديث البخاري وسحر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثر فيه لكن أثر في بشريته وقع على جسده لأن نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لكنه رسول الله يعني هو بشر لكنه ليس مثل عامة البشر لكنه رسول الله فهو يصيبه ما يصيب البشر يعني يجوع هذا ما يعطش ها يمرض أي هذا قضية وهكذا ما وقع له صلى الله عليه وسلم من السحر شيء على جسده وهذا لم يؤثر في التبليغ والدعاء لأن تلك الجهة أو الصفة لا يؤثر فيه سحر ولا لأن الله حفظه في هذا حفظه ومحفوظ في هذا بحفظ الله في باب التبليغ وبدالدعوة لذلك الذي لا يفرق بين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو بشر يعني هو يصيبه ويعتريه ما يصيب البشر كما قلنا يجوع يمرض مممم وهكذا في هذه الأشياء صلى الله عليه وسلم وهكذا أصابه من السحر فكان يعني يقيل له أنه فعل الشيء ولم يفعل هذا من أثر السحر وسحره هذا اليهودي خبيث لكن هذا ما أثر فيه كما قلنا أثر في بدني ولم يؤثر فيه رسالتي في الدعوة والتولين أبدا لأن الله يحفظه والله يعصمك من الناس الله يحفظه من ذلك لا يقع خلل ولا شيء لذلك بعض أهل البدع احتجوا أو ردوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر مع الحديث البخاري وردوا ذلك قالوا إذا قلنا أن النبي سحر مع ذلك هو هذا يؤثر في دعوتي نقول لا السحب لا يؤثر أبدا لأن الله حفظه من ذلك وإنما وقع على جسمه جسدي كما هو يمرض ويجوع ويعطش ويشبع وهكذا هو مثل بقيب البشر صلى الله عليه في هذا الجانب طيب إذن هذا البدع اللي ينكرون ال... أنه ما في سحر شهرهم المعتزلة. يقولون لا ينسرخ، يقولون ليس له حقيقة، ليس له وجود، مجرد خيالات، لا حقيقة له. يحكون خيالا؟ نعم. أظن عندكم ملايا أيضاً. خيالات. صح. نفس الشيء الحمد لله. ها هكذا يقولون، وهذا باطل لأن القرآن أثبت ذلك في أدلة كثيرة، وأيضاً السنة ثابت. أيضاً أثبت ذلك ومن أشهر ما في السنة كما قلنا هو نفسه صلى الله عليه وسلم صاحب السنة السحير صلى الله عليه وسلم إذن هذا الشيء الآخر أن عرفنا السحر في اللغة في الشرع وأنه له حقيقة ثم للسحر أنواع أنواع السحر قال من أنواع السحر الصرف وهو صرف الرجل عما يهواه صرفه Tahulil, cerf, ah, abdi, perubahan, imalan, ini adalah jenis dari sihir. Jika anda suka sahabat, abah, saudara, jadi orang yang datang dan dia ingin membuat antara anda dan dia, perselisihan, permusuhan, maka dia akan menggunakan sihir لا يتم هذا الصرف. أنت تحبه، فيأتي بيسحرك ويصرفك. عن واضح؟ عن هذا الصرف. نوع من السحر ومن السحر. تصرف مثلاً عن حبة زوجته إلى بغضه هذا موجود للأسف خاصة في مسائل الزواج، نكاح، خطبة، وخاصة في النساء للأسف. وما أدري هذا عندكم منتشر موجود؟ نعم سمعت أنه موجود تعجبت يعني موجود بكث سمعت الناس يستخدمونه. ومن أنواعه أيضا إذا من أنواع السحر الصرف صرف الرجل عما يهواه ويحبه وأيضا من أنواعه العطف وهو عمل سحري كالصرف. لكن هنا ضد الصرف العطف صرف تحويل تغيير العطف حتى يحب الشيء قال عم لا يهوى إلى محبته بطرق شيطانية يعني إذا واحد رجل لا يحب المرأة خاصة هذا يقع في النساء كثيرة تذهب إلى الساحر قل له زوجي لا يحبني عطيمي افعل لي سحرا شيء حتى زوجي يحبني هذا اسمه العطف ضد الصرف طبعا بالطرق كم شيطاني لأن هذه عقد ورقى يقوم بها الساحر حتى الشيطان يقبل ويرضى ليفعل ويقوم بهذا العمل الكفري. وكل ذلك كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بالمله. يعني كما قلت لكم قبل قليل كل ذلك سواء من ضرر أو سواء من صرف أو عطف أو أو جميع ما يقع من السحر من تأثير كل ذلك إيش بقدر الله بإذن الله يعني السحر عمل لا يحبه الله يبغضه الله نهى عنه كما ترون هو كفر حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني كفر الذي يتعلم لكن لا يقع إلا بإذن الله أن الله خلق ذلك فهذا تسمى إرادة كونية يعني المراد في الخلق والتكوين لأنه يقع في الكون ما لا يحبه الله أو نقول ما لا يريده الله بمعنى ما لا يحبه لأن إذا قلنا لا هذا شيء ما أراده الله ما أوجده الله مع ذلك هناك إيش هناك خالق آخر فنقع في قول المعتزلة ها إنما السنة يؤمنون بالإرادة ويفرقون Antara iradah kau niya i.e. المشيئة, disebut iradah kau niya, i.e. محبة, المشيئة عفواً i.e. kau niya, iradah kau niya, i.e. bermaksud al-qalb kau niya, pembentukan al-qalb, penciptaan, dan antara iradah syar'iah yang i.e. محبة, perbezaan, jadi tidak semua tidak, tidak? Apa yang berarti, apa yang berarti? Orang-orang Orang-orang Orang-orang Orang-orang Yang tidak yang Allah menerima kasih, saya suka Allah menerima yang menerima tapi tidak saya suka غضب بل كما تقول ترى نرى أن يعلهم الكفر نعم حكم السحر قال والسحر محرم في جميع شرائع الرسل عند جميع الرسل محرم السحر هذه من الأشياء التي متفق عليها بين الجميع الرسل هو ما أباح ولا في شريعة من الشرائع مثل الشرك والكفر والزنا وهذه أشياء والربا وهذه محرمة عند في جميع الشرائع جميع جهاز شرائع الرسل هذا يدلك على أنه هو شر من كل وجه شر من كل وجه لا مصبحة فيه لا خير فيه البتة أبدا أنكم تعلمون بعض الأشياء مثلا في بعض الشرائع مباحة وفي بعض الشرائع محرمة هذا يكون لها حتى في شريعتنا في نفس الشريعة يكون مباح ثم يحرم مثل المتعة مثلا المتعة فكان ابتداء زواجا مشروعا حلال ثم نسخ الحكم وصار حراما كان في مصلحة انتهت القصد أما, أما السحر فهو محرم في جميع شرائع الرسل فمن فعله أو رضي به كفر من فعله تعلمه وفعله ونفذه أو رضي يقول نعم السحر جيد وقلي وما في مشكلة وجيد هذا أيضاً يعيده بالله لأن الراضي كالفاعل. نعم. والدليل قوله تعالى وما يعلماني من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر هذا هو. وعلى فدلت هذه الآية على كفر الساحر وما يعلماني واتبع ما تذل الشياطين على Mülk Suleyman وما كفر Suleyman ولكن الشياطين كفروا يعلمان الناس يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة أي أنه لا يكون أولا يحصل تعلم الكفر السحر إلا إيش الكفر تكفر ثم نعطيك ال ال إجازة ولا نعطيك الرخصة عرخصة نعطيك شهادة عرفتوا تكفر أول لذلك من كفر قال تدلت إذا هذه الآية على كفر الساحر وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومالك وابن حنيفة وهو قول الجمهور وذهب الشافعي رحم الله الجميع إلى أن إذا تعلم السحرة يقال له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفرة، قال مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب، وأنها تفعل ما يطلب منها أو عباد الكواكب. هم كوكب؟ قمر؟ نعم. وأنها تفعل ما يطلب منها. أنهم يؤمنون هؤلاء أن الكواكب تؤثر. على الأرض من تحتها هذا كفر شرك وإن كان لا يصل إلى حد الكفر واعتقد إعباحته فهو كافر لاستحلاله المحرم إلا فلا إذن إمام الشافعي ويفصل في الساحر أي قال يسأل الساحر صف لنا بين لنا سحرك ماذا تفعل ماذا تعتقد ماذا إلى آخره هكذا وعنده على التفصيل يعني فإن كان فيه شرك أو كفر فهو إيش كفر ويقتل كفرا ردة وإلا إذا ما وصل إلى حد الكفر والشر يقول هذا ليس بكافر نعم هذا شيء معروف في مسألة الخلاف لكن يعني كأن الراجح مذهب الجمهور صحيح لأنه غالبا يعني أو لا يكون السحر إلا بالكفر لكن إذا وجد سحر مثلا ليس فيه كفر والشرق نعم مثلا لكن إذا وجد أقول إذا وجد مثلا إذا لا يوجد يبقى على الأصل لأنه كما في الآلة وَمَا يعلماني من أَحَدٍ حتى يَقُولَا إِنَّمَا نحن فِتْنَةٌ هلا هو المقصود هنا أن السحر ناقض من نواقض الإسلام فمن فعله أو رضي به كفر ولأسف هذا الآن منتشر بين الناس بل حتى بين المسلمين قمون بمثل هذه الأفعال والأعمال الكفرية التي ليس من ورائها إلا الشر والضر ونشر الفساد في الأرض، وهذا كله يرضي الشيطان ويغضب الرحمن. إن شاء الله. في أحد عنده سؤال. ماذا سيقول؟ يطلب من هارو المر. هذا تريدون من هذا؟ صحيح في سبب هذا. الراجع ما أرد أنهم. أنهم ملكان الله ملكين الله أنزلهم ليبتلي الناس به هذا اختبار من الله الله أراد أن يبتلي أنه ولك شخص السكر نظره في الأبعان ها الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي الناس وله سبحانه وتعالى لا يسأل عن ما يبتلي الناس أنزل الله ملكين Halo, liebe Lena, das ist der Raj. Tschüss. Tschüss, Lena. بزراف المره دي خالص زي ما بعت لكم مواعيد سليمه تمام انا بس عايزكم اني ساعدكم وساعدوكم شباب من فضلك عليكم اخر طله 2:30 بعد الربع الساعه 9:00 اه اوكي معانا لسه معانا واحد اختار كان قاعد معانا زمان دكتور بره محمد اه اه فشنو قلنا لكم يا جيري 4 صغير انا والله عايز شي نعمله على الطله انا شعرت معنى اليام اللي قبل بوضع مش لشيء من بعد الفجر يعني. اه في سؤال سؤال سؤال سؤال سؤالا طريقة حل السحر السحر باختصار لا يحل لا يجوز حله بسحر مثله لا يجوز وإنما يحل السحر طبع تريد هذا او اه هنا selection اه عندنا شيء لا بقدر اصفه تماما السحر نفسه الطالب نفسه أو بالرقى نعم القران يعني القران بالالثار شيء شايف ومن انفع لذلك المعوذتان تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ بمثهما متعوذ وكان يعوذ بهما الحسن والحسين وأيضا هو صلى الله عليه وسلم سحر السحر أيضا الله صلى الله أنزل هذا وعفاه الله السحر من هذا العلاج الرباني القرآن الكريم وخاصة في رأة سورة الناس والأخفال الناس نعم. ال طريقة حل الشيخ حل المشروع مشروع يعني ما يعني ما تهدي التجربة يعني من تج التجربة شيء أن هو تجربة يعني طبعا لكن هذا لا ينبغي يفعله إلا أهل الاختصاص. يعني هذه المعرفة بهذا الشيء أغبت يا خي حتى لا يقع إذا الإنسان فعله هو ما عنده علم ومعرفة ممكن يقع يعني على أي شيء مشكلة لا لا لا ينبغي من عنده خبرة ومعرفة هو الذي يفعل هذا الشيء هذا Isu apa? Tidak ada orang yang tidak mampu. Mungkin berkhawatir. Nampak berkhawatir. Najiun. Mana? Ini. Apakah sah? Anuag, tidak semua. Ia ada dan tidak ada. Dan anuag. Mereka ada yang menjadi penyihir dan ada yang tidak menjadi لا أتراجع لا يجود الاستعانة بالجن الضالح لا يجود الاستعانة بالجن لأنه هذا يعني عالم الجن لأن عندنا عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن وكل عالم له أحواله وخصوصياته ولا يجوز أن ندخل هذا في هذا وهذا في هذا فالرادع لا يجوز الاستعانة في الجن لأن غالبا استعانة بهم ستوقعك في محذور في أمر لأن عالم الجن هو عالم مستور إذا سمي الجن جن لأنهم مستورين لا يرى. انت ما يدرك ان هذا هو جن مسلم او صالح او او ما تدري ربما يقول لك انا مسلم وهو كافر صحيح الله يقول لك انا صالح وهو فاسد في هذه القصة قصدت سليمان قصدت افريد قصدت سليمان لا تكن نبي لا تكن نبي لا تكن نبي لا تكن لا يوجد صلى الله عليه وسلم لا بدع الجين تعرفوا أما نموه معروف قصته صلى الله عليه وسلم هذا نحن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ثم في سليمان إن سلمنا هذا شرع ما قبلنا ونحن في شرعنا هذا لا يوجد إذا كذا لا تجده في السلف نستعينه بالجين لا يوجد. لا يوجد في السلف وكل خير في اتباع من سلفه. بعض الناس يزعم أنه يستعيرا الجن. هذه مثلا فين طرأ؟ بعض العلماء قال يرى، لكن بعضهم قال لا, لا يرى على خلفية حقيقية. وإنما يرى لأن الجن لأن الله أعطى الجن قدرة على التشكل. الله أعطى الجن قدرة على التشكل.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 لم يكن يعطي المساعدة لا المسر أنت لا تعمل معه لا تقرأ ترقي حتى يخرج نعم يطمئ منه المساعدة والعون مساعدة وكذا يخبره عن أشياء وكذا هذا الراجح لا, لا يجب ولو مباح لأنه يوجد الحقيقة عن شيخ الإسلام يقول أن التعامل مع الجن أو طلب العون من الجن يقول الحكمه هو حسب الحال إذا كان محرم فهو محرم وإذا كان مباحا يقول هكذا مباحا هذا لا مباح هذا موجود عن شهاد اسمه لكن نحن هذا قول الله الله ما عندنا زي العذاب والسلف ما كان عندهم هذا الشيء سمعتها في ماليزيا الناس استعالها من الجني هذا سمعنا كثيرون منتشر يعني ننتقل إلى الناقب الثامن من نواقض الإسلام قال الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Izan, al-naqibu'l-thamin min nawaqid al-islam Muzahharat al-mushrikin Wal-muzahharat Kala hiya al-mu'awonat wal-munasara Hala al-mu'anah Waznan al-mu'anah Muzahharat, mu'awonat, munasara Yani fi Aung, wa'i'aan Wonasr, wa munasara Fem-man-zahharat al-mushrikin وأعانهم على المسلمين فهو كافر خارج عن دين الإسلام إذن من ظهر المشركين أو الكافرين على المسلمين لي يحب أن يظهر الشرك ويحب أن لا يظهر الإسلام والمسلمين للمشركين والكفراء فهو العزة الانتصار وأن ينتشر دينه وأيضا في نفس الوقت ويحب للمسلمين الذلة وعلا لا ينتشر الإسلام ولا ينتصر المسلمون فهذا لا شك من ناصر الكفار والمشركين وعاونهم محبة في دينهم أو محبة في باطلهم أو محبة في ظهورهم حتى يحبهم ينتصروا فهذا كرفة الأكبر أما من عاون المشركين هو لا يحب أن ينظهروا ولا يحب أن ينتصروا لكن فعل ذلك من باب مصلحة شخصية له مثلاً. كما حصل من عاطف ابن أبي باتع رضي الله عنه وصحابيهم جليل بدري فهو عاون المشركين ظاهرون لكن هم هو ما أحبهم وما أحب أن يظهروا أبدا إش أول آية تلقوا إليهم يا أيها ال نامن لا تتخذوا عدوا وعدوكم إيش أولياء شوف قال أولياء تلقون إليهم بالمواد الله كذا قال طبعا نزل في حاطب ابن بدر عطرا رأيتم حاطب وصحابي مسلم بقي مسلم لذلك هو عندما فعل هذا الشيء تعرفون أخبر المشركين أن المسلمين سيأتون إلا تحمكّن فالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حكمته وحسن تصرفه صلى الله عليه وسلم ولم لم يسارع إلى اتهام حاطب مباشرة وإنما إيش نادى, محا... نادى حاطبا؟ و سأله ما الذي حملك على هذا لماذا فعلت هذا استفسر من فاحاط رضي الله عنه باشر بادر مباشر يقول يا رسول الله ما فعلت هذا أو ما زلت أحب ما زلت أحب الله ورسوله يعني أنا مؤمن في قلبي ما زلت أعتقد ذلك وإن فعله خالف هذا القصد إنما هو فعل لمصلحة شخصية كما يقال فإذا من فعل هذا يعني بمصلحة خوف منهم وليس مع كذب هذا لا يصل إلى حد الكفر لا كفر كذب هكذا كذب. قال أما من كما قلنا ظاهرهم عاونهم ونصرهم هو يحب أن يظهر يحب أن ينتصر الكفر الشرك وأهل الشرك هذا بعياذ بالله هذا ناقض من نواقض الاسلحة قال وهذا الناقض لا يصدر إلا من مسلم في الظاهر خبيث في الباطن لا يصدر إلا من مسلم ظاهروا الإسلام وباطنه الكفر والشرك والضلال غالبا هؤلاء منافقين في الظاهر مسلم لكن الباطن خبيب لأنه الظاهر يظهر لك الإسلام ممكن يقول ويبعى الواوى مثل المسلمين لكنه ايه في هو يكيد للمسلمين يتعاون مع الكفار مثل المناقين وكل زمان وكان المناقين خدما في زمان نبي صاصر تعالكم كيف هو كانوا في الظاهر مع المسلمين لكنهم كانوا مع اليهود، مع المشركين، مع ضد المسلمين لذلك المنافقون سيأتي في الكتاب مصنافهم وواوا هم أخطر شيء أخطر شيء على الإسلام المسلمين المنافقون لذلك جرمهم أعظم جرم لذلك الله سبحانه وتعالى جعلهم في الدرك الأسر من النار إن المنافقين يتزلك الأسف من الناس أسف الشيء حتى أبو جهل وله وفرعون ما أدري إيش فوق مناركون أن ما يكون دونه لأن هؤلاء أعداء في الظاهر وفي الباطن هؤلاء الكثرة دا. أعداء في الظاهر وفي الباطن أن هؤلاء في الظاهر أحباب وأنصار وفي الباطن أعداء ذلك خطر شد وضرر أكبر لذلك يستحق أن يكون في الذكر أسوأ من الله من الناس. هذا إذن وهذا الناقض لا يصدر إلا من مسلم في الظاهر خبيث في الباطن من أهل النفاق والشر أو من شخص لا يعرف دينه على الحقيقة في قلبه حقد على المسلمين وعداو. ومحبة لعداء الله وصداقه وإلا فإن ذلك لا يصدر من مسلم عنده أدنى إيمان وعلم ومحبة الإسلام والله المستعان هذا مثل العلمانيين أو لا يحبون أن ينتصر سيادهم و من أسيادهم و الكفار الغربين يكتبون ما عندكم هذا بعض يكتبون في الصحف والمجلات المجلات و أو أو أو. دائما ينتقدون أحكام الإسلام أو المسلمين أو المتمسكين بالإسلام وينظرون ينظرون إلى الكفار أنهم هم القدوة، وينبغي نكون مثلهم، وهذا الإسلام سبب تخلفنا، وأولئك مثلهم أولئك، تجد اسمه أحمد ومحمود ومحمد ممكن. اسمه، وربما يذهب للمسجد، المنافقين كانوا يصليون، صحيح ولا لا، بعضهم يقول لك أنا مسلم، أنت لست مسلم إذا كنت كذلك. لأن الإسلام ليس مجرد أن يكون اسمك اسم إسلامي يكون اسمك أحمد محمد ثم أنت تقوم بأفعال وأعمال تناقض أصل الإسلام وتنقض أصل الإسلام منها هذا ليس الإسلام فقط تقول أنا أصلي ثم بعد ذلك تقوم بأفعال هي تنقض الأصلاء نعم لذلك هؤلاء وإن صاموا وإن صلوا فهذا لا ينفعهم لأنهم قد أتوا بما ينقض ويهدم أصلا إسلام قال وإعانة الكفار تحصل بكل شيء يستعينون به وأتقواون به على المسلمين فمن فعل ذلك كان صار كافرا متداكا كما ذكرنا ويحب أن ينتصر الكفر وهالكفر وينتشر الكفر وعشر كذا كفر أكبر والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم أيها المؤمنون أي يتولى الفاعل يتولهم ينصرهم يعينهم يظاهروهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقد تقدم أن المرأة لا يكون مسلما إلا إذا تبرأ من الشرك وأهله هذا هو لابد لابد من التبرأ من الشرك وأهله الشرك ومن تبرأ من الشرك وأهله ولا يتولى التبرأ ضد عيش تبرأ ولا وبرأ لا يمكن أنت تتبرأ منه وفي نفس الوقت إيش تتولاه؟ نعم على التفصيل ذكرنا إلى مصلحة شخصية، فإذا كان ذلك كذلك، فكيف إذا ناصر أهل الشرك وعانهم على المسلمين؟ سأل الله العادل، آه، كيف الذي كنا ذكرنا؟ هو دائما مع المشركين ينصرهم ويؤيدهم على المسلمين ويحب لهم الظهور والعلو والانتصار والشوكة القوة تكون قولا فهذا شكرا كفر أكبر وقوله على المسلمين مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين أي لا على المشركين إذا واحد ساعد المشرك ضد مشرك هذا لا يدخل فيه هذا النعم ممكن أن تساعد المشرك ضد مشرك هذا في مصلحة أو هذا خاضع للمصلحة أو للسياس الشرعية فمن ظاهر المشركين على المشركين فقد ارتكب أمرا عظيما ومعصية كبيرة إلا أن ذلك ليس من نواقض الإسلام فأحيانا لا يكون حقيقة ناقضة لا يكون حتى مصيب او لا يكون كما قال امرا عظيما ومعصيا اذا هناك مصلحة شرعية انتقف مع كافر ضد كافر فلا بأس في ذلك كما حصل نعم اه ايام الروم صحيح الله صلى الله عليه كل كانت في كافرين فكن اصوص واسا لا لا لا غير مسئد كان يتمنى اصار الروم في إذا ليل آخر على ثابت شوف شوف الله يكرمك الأخ طوال الأخ خلص الصباح يوم أو عندما هاجر المسلمون الى الحبشة. وتعرفون أن نجاشي كان يعني حاكما وملكا عادلا وهو نصرها الصحابة رضي الله عنه الجميع هؤلاء ممتعون ثم الذي أذكر كأن هناك صار صراع تحبون صراع على الحكم بين النجاشي وبين ماذا أخيه أو أحد من أقاربه طبعا نجاشي كان نصراني أنا وكافر وشريك لكن هو كان عالي وقريبه أو أخوه الأنسي الذي يريد أن يبعده ويأخذ هو الحكم وكافر كافر ومشرك نصراني مثل النجاشي لكنه كان ظالم فصارت معركة بين النجاشي وبين أعداءه هؤلاء أخوه أو نسيت في العلو أخوه. المسلمون كانوا هناك وقفوا مع النجاشي. ثبت هذا في السيرة. وأيضاً يعنيهم وقفوا يدعون أن يدعون أن ينتصر من النجاشي. لماذا؟ لأنه عادل وهذا في مصلحهم. هذا قصدي تفصيلاً. أما إذا ما في لنا مصلحة. وتقاتل الكفار تقاتلوا <تصفيق> وصلوا <تصفيق> بعضهم بعضا إذا نحن لا شك نتمنى وندعو الله أن ينتصر من هو أقل فسادا وأقل سوءاً وشرراً لا شك أنه كلهم كفر وشر لأنه المعركة قائمة عرفنا وهكذا إذا من هذا الباب ما في شيء إذا كان من هذا الباب لا شيء في ذلك أي ما نظّعين من من الكفار هذا التلوقتي. هذا للحاجة والضرورة وإلا الأصل لا يجوز استعانة بالكفار الأصل كما قال النبي صلاً إن لا نستعين بالمشركين أو لا نستعين بالمشركين على مشتر هذا الاصل, الأصل هذا يعني الاصل لا يجوز في حديث ان لا نستعين بالمشركين او جاء لا نستعين بمشرك على مشرك هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب في غزوة غزوه من غزواته فجاء مشرك يريد ان يشارك مع المسلمين ضد النبي رد وقال ارجع مم. لا نستعين بمشرك على واحد قلنا لا نستعين بالمشركين فالقصد أن الأصل لا يجوز الاستعامة به هذا الأصل إنما نستعين بهم إذا هناك ضرورة أو حاجة ولتقدر بقدرها وهذا يقدر أهل العلم هم يقررون هذا ويقدرون هذا يعني في ضوابط أيضا في هذا الآن ليس وقته لكن في ضوابط في ذلك أيضا عرفنا بحيث هذا لا ي... يضر يؤثر على المسلمين وعلى يؤدي إلى ظهور الكفار على المسلمين ويصبح الأمر بيد الكفار لا إنما يجوز إذا احتجنا ثم يكون القوة والغلبة لنا ونحن الذين نؤثر بيدنا التأثير نحن نأمر وننهى وهم يقبلون وهكذا ليس مطلقاً هذا. فهم؟ ما أنا شو خليت سؤال؟ يعني الآن اللي بيسيروا بعض الشيافين الله يهديهم خاطئ، منهم يستعينوا بعد الصلاة الهندية لطلب الشعر المسلمين وقلها خاطئ. ما يجوز هذا؟ لأن ذلك فاح. بعضهم يعني مش كل. ما يجوز ناجي. ناجي بس. هذا باطل حتى لو كانوا مسلمين لا يجوز. أيوة أيوة صحيح لكن استأجير الإصابة <تصفيق> إصابة مجرمين أو لا استأجيرهم مثلا أنت تقول لهم اذهبوا إلى سيارة أبو خديجة وخربوها مثلا وتعطيهم 100 ريكت موجود من هذا فبعض الناس يفعلون هذا فلا يجوز حتى لو كانوا أولا مسلمين فكيف لو كانوا مشركين لا يجوز لو من لا لا لا فيها على طبعا لا تكره لي اجرح برتك هو ناقض للنق الاسلام لا لا ليس يلطف يعني مصالح شخصيه طبعا لا يجوز ابي ليس ناقض طيب في سؤال على مسألة المظاهرة هذه هي عندنا ناقضاني هذا نوجل هذه للدرس القادم ان شاء الله إذا عندكم شيء، تفضل. سؤالاً سؤالاً. سؤال سياسي. أم. نعم. نعم. تفضل. وفي ماليزيا عن فرقة تانية، فرقة على معروف ضاليم مع ولا لا يعبد الإسلام، وهذا فرقة هذه فرقة يعبد الإسلام، لكن التعامل مع المسلمين ولا في مشر في في مسلم وفي منافق أغلبهم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 صيني هذا، صيني، صح. صيني، هم للأسف تنازلوا حتى بس تنازلوا أشياء لهؤلاء، أمنوا صاروا في هذا الشيء أحسن، أخبرنا الدكتور المفتي يقول الآن هم في إيبو أظن أو في منطقة هم الآن هم أخذوا، طالب، والآن يعطون مساعدات من الحكومة. لمعابد الكفار هؤلاء أمنهم عندهم هذة في القانون ممنوع أن هذا لغير المسلم ممنوع الصين يعني والندوس هم يتكفل هم يصرفون على معابدهم ليس لهم حق في من الدولة المسلمون يعطون هذا حق لأنه دولة إسلامية أما هؤلاء الآن لا أعطوا صحيح؟ هذي مصيبة هذا الأم يقولون أمن وأنتم يشف علينا هذا أنه الرهيم ب... لا يدعو أي إسلام يدعو إليه ما عمده شيء ما عمده شيء لذلك هو اسم... حتى هم يتكلموا فقط الآن حتى حزب إسلامي للأسف هذه المرة يدعو إلى الإنسانية والعدل ما في إسلام صحيح؟ فعلى كل حال نحن الأولى أولاً لا نتدخل، خلاص يا أخي، دعونا نحن ننشغل ينبغي أن نشغل أنفسنا بالعلم والدارس، ولا نشغل أنفسنا بهذه الأمور السياسية، لأنها كلها قائمة على النفاق والخداع والكذب والغش والتدليس في السياسة، لا. والمصالح، لكن. Inu turirna, ha? In? At turirna, kita harusnya akan bersama dengan siapa pun yang lebih baik daripada kita. Siapa pun yang lebih baik daripada kita. Siapa pun yang lebih baik daripada kita. Siapa pun yang lebih baik daripada Siapa yang lebih baik daripada kita. yang lebih baik daripada kita. kita. Siapa pun kita. Siapa kita. Siapa pun yang baik daripada kita. baik daripada kita. Siapa kita. Siapa pun baik شيء آخر تذكرته إنما نحن ينبغي مثلا نحن الآن مفروض أنت في الحكم في الـ في الحاكم الموجود تكون معه لأنه هو حاكم طبعا <تصفيق> هكذا لأنه هو مسلم لأنه نخفره لأنه هو حاكم نحن معه فلا يجوز لنا أن نكون مع الآخر ضده الآن, الآن. طالما هو موجود حاكم اما لو ذهب وجاء حكم اخر ايضا مسلم Muslim معاه فهمتوا يعني نحن مع الحاكم الموجود طالما هو ما زال ايه مسلما لان نحن مثلا ينبغي نكون الان مع الحكومه هذه موجوده هذا بدوي عبد الله بالله ان هو حاكم.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 ولا نشغل أنفسنا بهذا ولا نشغل الناس بهذا هذا خطر أو هذا ضرر لا يأتي بخير يأتي بشر نتبه نعم لا ينبغي, ينبغي هذا الدعاة والأساتذة يعني هنا ينبه عمّ العمّ ليس لهم أن يشغلوا أنفسهم بهذه الأشياء ليس لهم ذلك عمّ عليهم أن يشغلوا أنفسهم بما ينفعهم يتعلموا ويربوا أنفسهم ويصلحوا من أخلاقهم ومن عباداتهم وهذا الذي ينبغي يجب أن يهتم به العامة لا يجوز للدعاة أن يشغلوا الناس بهذا ويتكلموا نحن معها هؤلاء ضدها هؤلاء ممكن هم فيما بينهم الدعاة يتفاهمون كذا يتناقشون إذا هناك مصلحة شيء نعم أما هذا نعلم الناس نحن ينبغي كذا أو كذا هذا ليس،, هذا ليس طريق سلبي هذا طريق ديمقراطي إخواني حقيقة ليس منهج سلبي هذا مع الحاكم إذا هو المسلم طبعا معه في الحق ولما إذا باطل لسنا معه وليس لأحد يفهم معه أنه في كل شيء لا لا لا مو مسلم فإذا يأمر بالمعروف نقبل لكن إذا يأمر بالمنكر كما تعلمنا نقبل بالضوابط فعلا. لأنه لا يوجد عندنا في الإسلام أصلاً. حاكم ومعارضة تعلم معارضة؟ نعم نعم ضده أينها ما يوجد عندنا في إسلام هذه طريقة غربية هذه طريقة ضد الديمقراطيين أنت عندنا حاكم وصل إلى الحكم ومسلم إذا رأيت فيه خلل ونقص وتقصير تنصح بالتي أحسن طرق شرعية أيضا صحيحة سريمة تنصحه تبين له وتنصحه فإن قبل قبل فبها هو نعمة الحمد لله وإذا ما قبله فهو يتحمل إثم صحيح لا ولا يجوز لنا أن ننشئ أحزاب معارضة لنسقطه بهذه الطريقة لأن هذا طريقة الكفار ليس طريقة المسلمين وأيضا هذا يفرق الناس كما ترون الآن هذا كذا هذا, كذا. هذا يجعل المجتمع فيه الكرب والبغض والكراهي والتفرق ويصبح الولاء والبراء على الحزب وليس على الدين والتقوى ويكفي هذا يعني حقيقة هذا يكفي أن هذا طريقة الكفار وأن هذا يؤدي إلى التفرق والبغض يكفي في بطلان هذا حقيقة نحن لنا طرق إسلامية خاصة بنا في إصلاح الحاكم أو في تغيير الحاكم ليس لنا لا يجوز لنا أن نتشبه بالكفار في هذا فإن شاء أحزاب معارضة لتغيير الحكم هذه ليست الطريقة إسلامية وإنما هي طريقة غربية هذه من العلمانية والديمقراطية إنما نحن لنا الشيء خاص بنا عندنا طرق سبل وسائل إسلامية. لأنه ينبغي تفهموا أو يتبهوا هذه مسألة مهمة نحن كل المسلمين متفقون على أن الغاية هم يطلبون الغاية إيش؟ الإسلام أن يصبح الإسلام هو الحاكم هو المسيطر ولا والله كل المسلمين متفقون على هذا لكن نحن نختلف معهم في إيش؟ في الطريق إلى الى الغايه فكما ان الغايه هي غايه صحيحه وشريفه 100% كذلك يجب الطريق الى هذا يجب ان يكون ايش؟ صحيح صحيح وشرعي صحيح يعني اسلامي نحن لا نقول مثل لغيرنا الغايه الصحيحه ثم الوسائل او الطرق الى هذه الغايه ما في باس لا فيه باس جديد. لا يجوز لنا أن نتشبه بالكفار في هذه الأشياء مثل مثل الانتخابات وقامة ال يسمونه الأحزاب المعارضة هذه الطرق ليست إسلامية هذه من الديمقراطية وديمقراطية من الكفار هذه فكرة كافرة ليست فكرة إسلامية وهي لا تأتي إلا بشرف نحن عندنا طبعا طريقتنا الإسلامية النبوية هي بالعلم والدعوة والتربيه هذا هذا التغيير والأمر المعروف عن المنكر والنصح إذا واحد يقول أنتوا إيش هذا عندنا هذا هو إيج عندنا هذا عندنا هذا من الدين أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة هذا ركن صحيح ولا لأ أليس تعرفون أمر معروف الناعم المنكر آيات وأدلة هذه وسائلنا ها العلم الدعوة معروف هذا وسائل هذه.أيوة أنت الآن لو في بيتك بيتك ها كله ثلاث غرف مثلا أربع غرف وعندك فقط حبسة وخديجة ومن عندك أيتها بس ما في لاقي <تصفيق> لو عندك صحيح صور أنت يا فواني عندك خمسة أولاد مثلا أو عشرة خلي أحسن جماعة كمبون قالوا في قذع عندهم عشرة و ثلاثة عشرة <تصفيق> مثلا وأب وأم وأنت رأيت في أبيك مثلاً بعد أن تعلمت قشابا فهمت رأيت في أبيك أخطاء مثلا إجراء الدخول مثلاً نعم سلام رحمة الله الحمد لله بخير وينك هات أين أنه نعم مجيد مجيد مجيد مجيد طيب بسرعة لكن هات أخر طيب كدهنا الكدوران كدهنا الكدوران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 مثلاً أبوه ممكن حتى هو يشر دخان أو, أو أحيانا يصلي أحيانا ما زلان أي شيء طبعاً من حاكم البيت وسيد البيت؟ الأب صحيح ولا لكن هذا الابن هو رجل صالح شاب صالح مثلاً وراء في أبي أخطاء هل يجوز للابن أن يقيم حزب في البيت؟ صحيح؟ يقول أنا وفلان وفلانة <تصفيق> نحن ضد أبينا وضد أمينا وضد هل هذا ممكن؟ هذا ما حد يقبل هذا ثم هذا الحزب زيد مثلاً يتكلم على أبي هذا أبونا يقف هنا مثلا عند الجيران مثلاً يقول يا ناس يا فلان هذا أبي كذا وكذا, وكذا وكذا هل يقبل أحد هذا؟ صحيح. فكيف إذا هذا في الدولة وفي حاكم الذي هو فعل معه هذا خطورة أشد هذا عنده حكم ودولة والجيش ومخالفته بهذه الطرق يؤدي إلى حصول مفاسد مفاسد كبيرة يا أخواني وهو نشر الخوف في المجتمع ونشر ال... يصبح الناس يكره بعضهم بعضا ويصلح بين الحاكم والمحكوم بغض كراهية يسبهم ويسبهم هذا ليس طريق السلام هذا طريق الكفات هم هم نفسهم قلت مثل حزب إسلامي هم حزب كبير طبعا لا شك هم عندهم أخطاء صحيح ولا لا لا بده هل يسمحون داخل الحزب أن نقيم حزب آخر ضدهم يسمحون قل لهم هكذا فهمتم إذا باين هذا قوية لهم ها أبو خديجة؟ ابو خديجه هذا فاشكله لا تقول ترجم الاختر ترجم للملايين اصلا انا صحتها كصالح كان ها ما قاعد يقلص اي ابي والله هم أنفسهم tidak mahu menghormati dalam parti mereka. Jadi bagaimana mereka mahu menghormati parti misalnya di negara atau di Islam? Oleh itu, jika mereka menemui sesiapa yang menentang parti mereka, mereka berkata, "Mari kita berpisah, masuk atau keluar." Tidak, dilarang. Subhanallah, parti anda dilarang dan parti anda dilarang. Parti anda, jika Allah menghendaki, akan diberikan. وأما في حزب الإسلام الكبير أو يعني حزب الله نقول يعني الإسلام يجوز وفي حزبكم ممنوع أوجب بالله ذلك هذا الطلب ليست إسلامية وهي لا تأتي إلا بشر وتفرق الناس المسلمين وتجعل الولاء والبراء عندهم قائم على الانتماء للحزب وليس على التقوى والعلم هذا باطئ ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة هذا من المشركين هذا من أفعال وأخلاق المشركين كل حزب بما لديهم الله يقول أنا, أنا, أنا, أنا وأنت لا شيء إذن عندنا طرق أنتم ينبغي يا أخواني انتبهوا خاصة الدعاة الأساتذة إذا نحن نحذر من الطرق غير إسلامية في التغيير، سمع هذا الثالث، ينبغي نعطيهم طرق صحيحة. لا نقول هذا لا يجوز لكن أعطيه الطريق الصحيح ما هو؟ فهمتم؟ أقول الصحيح أن عندنا العلم، الدعوة، التربية، الأم معروف، نعمثر النصح، وهكذا. حتى نصح الحاكم له ضوابط خاصة وأحكام خاصة، أيتها هكذا هنا واكر مطلقة نحن لأن هذا النصح مطلقة مثل الغربيين هذا الطريق ديمقراطي غربي تقف تتسب الحاكم تتكلم عليه جميل. أمام الناس هذا ما يجوز هذا الجرائد الجرائد أو شيء هذا ليس استوب صحيح لكن الأمن لا لا يريد تحكم منها حكم الله ولكن ووأولئك يريد حكم الله يريد لا ليش يا هذا أنور رحم يريد حكم الله ورسوله لا لا لا. <تصفيق> <تصفيق> حتى باس كيف هم أصلاً هم كيف يتعاون يتعاونوا مع الكفار مع المشركين حزب هذا الصين كذا الذي يريد حكم الله أو حكم الرسول أو يريد حكم الإسلام هو لا يتعاون معه مع الكفار كيف هذا؟ لذلك الأولى نحن لا نتدخل لا مع الأولى ولا مع تركوه نحن نشغل أنفسنا بإيش كما قلنا بما ينفعنا والله الذي ينفعنا وينفع الناس والعلم والدعوه والتربيه <تصفيق> وما الذي يصلح الناس وهذا الذي يبعدهم عن النار ويقربهم من الجنه <تصفيق> ام انت اذا كنت مع هؤلاء معه الا هذا يقربك من الجنه ويبعدك عن النار لا صحيح لا الذي انت تهتم وتحرس على ما ينفعك في دينك ودنيتك ولا تشغل أنف نفسك فيما لا ينفع. واجعل شعارك قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسام مر ترك ما لا يعني فلا يعني أي فائدة أنا الذي يعنيني ويهمني أنني أعرف كيف أعبد ربي يكون موحد كيف أصلي حتى تقبل صلاتي حتى الله يرضى عني حتى أفوز الجنة أي ولا أما إذا أكون مع هؤلاء هؤلاء فإذن لذلك هذه أسلوب هذا الديمقراطي في إنشاء الأحزاب والمعارضة هذا أسلوب أصب هذا من من يعني في شيء من اليهود حتى يشغل الناس في إشغال للناس أفهمون إشغال الناس خاصة المسلمين عن القيام بما هو ينفعهم ويجعلهم أقوياء. أشغل الناس بأشياء تجعلهم ضعفاء. تأيّدوا؟ هذا أمنه، هذا باص، هذا تعديلان، هذا معاديلان، ما أدري إيش؟ هذا ضد هذا، وهذا تركنا العلم، تركنا الدعوة، تركنا التربية، تركنا الأخلاق، ترك هذا؟, هذا؟ باطل والله باطل هذا. Tak sedih sana, ia berbicara di siasat, dan dia tidak tahu apa tentang Tauhid. Ia bermanfaat. Allah S.W.T. akan bertanya sekali lagi apabila kamu mengingati. Dia akan bertanya, "Siapa kamu?" Dia tidak akan bertanya, "Siapa kamu?" Dia akan bertanya, "Siapa kamu?" Dia tidak akan bertanya, "Siapa kamu?" Dia akan bertanya, الوا حتى ربك هذا هو السؤال. خلي يا رب والله كنت مشغولا كان هناك انتخابات. والسوري ما يقبل منك هذا. السوري إيش سوري هذا ما سوري ما في لا سوري أو لا سوري. لابد من ال دينك ربكم الدينك الدينك سألوه عن حزبك فعلت علته وذهبه لاقت الصور وكتبتم أدري إيش كما يفعلون هؤلاء مسافين يضيعون أوقادهم وأموالهم والله وأيضا هذه الأشياء الأحزاب فيها هذا من الأشياء الخطيرة فيها والخبيثة تصريف الشباب عن العلم هم لا يهتمون بالعلم شوف إذا كان أيام الانتخابات كيف ما شاء الله هم يعني تجد فيه من نشاط يظنون أن هذا نصر للدين ويذهب ويأسهر ويدفع ويه صحيح لو قيل لو تعالى إجنة العلم ما يجلس قلوا تعالى نقرأ في البخاري في مسلم حديث النبي هذا <تصفيق> أنت متشددين لا, لا إيش متشدين يقول أنتم ما تفهمون عارف يعني أنتم مساكين إيش فكركم؟ الكركم يقولون هكذا إذا في العرب يقولون دراويش دراويش يعني مساكين ما تفهم جيدا الأمور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 كثيرا هداية الناس قبل سياسة الناس نحن مطلوب منا الهداية وهذا هو طريق الانبياء والرسل. هداية الناس وليس أو هداية الناس قبل سياسة الناس هذا الطريق الانبياء والمرسلين. الهداية قبل السياسة قولوا هذا لعلم الناس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 نحن لسنا مثل العلمانيين هذا العلمانيين لا يؤمنون بالآخرة وبالماضي بعد الموت لذلك إذا أنت تناقش هذا كلام للمسلمين إنه بعد نسأل المؤمن يؤمن بالقبر وبالآخرة صحيح هكذا نقول أقول أما الكافر الذي لا يؤمن له الطائفة الأخرى رفضوا معاقوني فقل لهم الكفار لا يؤمنون عنده بعد الدنيا لذلك هم اسمه الدنيوين علمانيين يعني لا دين يعني الدنيا أما نحن لا عندنا الدين عندنا الدنيا عندنا قبر عندنا آخرة أولئك يفعلون الكفر هذا لأنهم لا يؤمنون إلا بالدنيا أما نحن لا بعد الدنيا عندنا قبر وعندنا برزق يعني وعندنا آخرة وهناك الحياة ليس هنا إذا ينبغي يجب علينا أن ننبه الناس لي. لا تشغلوا أنفسكم بهذا احرص كما قال صلى الله عليه وسلم استخدموا أخواني التعبيرات حتى الكلمات النبوية الحسن السامر تركوا ما يعني احرس على ما ينفعك هكذا احرص على ما ينفعك ما الذي ينفعك في دينك حتى في دنيات لا بس احرص على هذا لا تحرص على أمر يضرك وإن أن تكون فيك تكون أحمق فيك حمق وفيك سفة تعمل السفهاء تكون فيك سفة وكثير من الناس أم فيهم سفة لأن السفيه من هو السفيه؟ هو الذي يضع الشيء في غير موضعه يعني أنت عندك شيء يضرك وشيء يرفعك إذا كنت حكيما ماذا تأخذ؟ وتعمل الذي ينفعك لأن هذه الحكمة وضع الشيء في موضعه والسفه ضد والسفه الذي هو يعمل بالذي يضره هو يعمل بالذي يضره ويظن نفسه أنه حكيم وكبير حكماء وهو فيه سفه أو سفه وهؤلاء هاتف من الحكمة أن نشغل الناس بما ينفعهم الحكمة أن نجمع الناس على الكتاب والسنة من الحكمة أن نؤلف القلوب والقلوب لا تأتلف إلا إذا اجتمعك على الكتاب والسنة من الحكمة أن نخفف أن نقضي على التفرق أو أن نخفف منه أما الأشياء التي يقومون بها هؤلاء هي كلها خلاف تفرق وتزرع البغض والكراهية بين الناس تجعل الناس yang, firaq, dan ahzab. ضد hada, hada ضد hada, hada yakhra hada, hada, dan hada muslim, dan hada muslim. Kita tak ada yang kita nak buat. Hada, kita nak buat. Kita nak buat. Kita nak buat. Kita nak buat. Kita nak هو هداية الناس قبله سيئة وهذا طريق الأنبياء والمرسلين وآخرهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن نقتل به وهو القائل هذا حديث جميل في مسئلة الوسائل أو الطرق ليس منا من اتبع سنة غيره ليس منا من اتبع سنة غيره نحن هذا نقول له وهذا الطريق ديمقراطي من سنتنا يقول له إذن خلاص أطو ليس منا من تبع سنة غيرنا هذه ثلاث أشياء حفظوها من حسن الإسلام تركوا ما لعني احرص على ما ينفعك إلاية الناس قبله سياسة الناس ثم ليس منا من اتبع سنة صحيحة. خروج لي صحيح الجامعة. تعرف اللي جابه جزء الثاني. قوموا تأيجه. موجود بالصدر إذا دخلت راجع. صحيح الجامعة. جزء الثاني. هذه يسمونها اللعبة السياسية. هل اللعبة؟ هذي لعبة. ولاية ولاية. خبيثة هذه يهودية. يشغلون الناس به مثل الرياضة اللعبة الكرة ولعبة نفس الشيء حقيقة لن يشوف الناس يحبون هذه الأشياء ويهتمون بها صحيح نملا لن يهتمون بالدين وبالسنة وبتربية أنفسهم على الإسلام صيبة ذكروا هذا طبعا هذا موجود أخواني في بروتوكولات عرف البرتقال صحيون؟ عارف البرتقال أيج صحي الجنس؟ البرتقال جانس تمام. حلو؟ أنا موجود هذا. يقولون نشغل الأشغال الناس بهذه الأشياء. حتى هم إذا أشغلوا الناس بها صرفوهم عن معالي الأمور. عارف الأمور يعني جيدة وممتازة. حتى في الدنيا. <تصفيق> وينشغوا الناس بالأمور في كافة. فيصبح الناس ما عندهم. لاعب جيد واهتمامات جيدة وايضا هذا تفرق الناس تجيب هذا مع مانشستر ضد أرسنال ايش انت مجتمع ماليزي ايش في أرسنال ومانشستر عجيب مخك ضايتوا هذا في ويتشاجرون نعم في مطعم نرجت هذا والله ما بين مانشستر وما ايش اسمه الثاني ارسينال وتشيز المهم حجرت ايش لك انت مسلم انت ايش على الاقل مثلا انظر فقط مثلا هل ما تقول أنا؟ ما شاء الله؟ هل يجنون يا؟ هل الله مخ يعني ما أدري إيه يا؟ الشيخ يخبرنا الآن كان المسألة هكذا نفسها يضضبط اللي بسرعين أخفتنا على الصهر له؟ طبعا، هل يخبرنا؟ مجردنا؟ Ah ليس منا من عمل بسنة غيرنا حديث حسن من ابن عباس الصحيحة 2100 لا منا من ليس منا من عمل بسنة غيرنا اذا تريدوا الصحيح الجامع 5439 رقم الحديث صحيح الجامع مسند 5439 أو في الصحيحة ألفين ومئة أربعة وتسعين هذا اذا تريد تفصيله طرق وكذا. ألفين؟ ها؟ هم. أنا ابن عباس بأس حديث في الطبراني موجود الفردوس موجود. ينبغي أن يكون لهم منهجهم أي مش ينبغي لهم منهجهم الخاص في هذه القضايا. لا نكون مثل الآخرين. نحن سلفيون ليس فقط في العقيدة وفي في المنهج وفي الثقافة وأيضاً سلفيون حتى في هذه السياسة في وفي السياسة في, في هذه القضايا لأن بعضهم هنا للأسف وجد بعض الدعات. وهو ثلفي في التوحيد لكن ليس ثلفي في هذه الأشياء ويقول لا ألعب الدماغة أو ألعب الدماغة أو ألعب ليس صحيح ثلفيه كتلة كاملة تعرفون هم بكيش إذ يقولون كاملة ما هي جوزة لأننا نأخذ شيء مثلا 75 ثلفيه و 25 خلافيه <تصفيق> <تصفيق> ما هي جوزة Salafiyah, manhaj, ia memduhah dari setiap wajah. Ada? Memduhah? Salafiyah atau manaj memduhah dari setiap wajah. Jadi, tidak boleh kita memduhah Salaf atau Salafiyah dari satu wajah dan menghukum dari wajah lain. Seperti Islam sama sekali. Islam memduhah dari setiap wajah. كما قال تعالى دخلوا في السلمي السلم أخذ الإسلام بجميع أحكامي هذا ما ندخلوا في السلمي الكامل لا يجوز لك تقول هذه الأشياء في الإسلام جيدة وهذه الأشياء والله أخذوا <تصفيق> لا أخذوا لا تأخذ كله كامل متكامل تعلمنا؟ وهذه هذه القضايا يعني أنه لا نشغل أنفسنا بهذه في, في مثل هذه الأشياء الألباني قال كلمة مشهورة وصارت وبعضهم ما فهمها بشكل صحيح قال من السياسة ترك السياسة من السياسة عندما سألوا الشيخ قديما أن أنت لماذا لا تشغل نفسك في نفس التخابات وأحزاره فقال من السياسة ترك السياسة فبعضهم ايش فهمه يظنون أن الألباني لا يؤمن بالسياسة هذا باطل وقال من السياسة الحسنة الصحيحة الحكيمة تركوا هذه السياسة الباطلة <تصفيق> فهمتون؟ هذا يدل على فقر عجيب يعني حقيقة هذا كلام علماء من السياسة تركوا هذه السياسة يعني السياسة التي فيها النفاق والغش والكذب والتلون العجل. التدليس المبنية على هذه الأشياء المصالح حزبية هذا من السياسة الحكيمة تركوا هذه السياسة السفيها أما الإسلام له سيادة خاصة، لكن نحن الآن لا نستطيع أن نقيمها لأن الناس أصلاً يحتاج أول أن نردهم إلى دينهم الصحيح قبله إذ نحتاج نهديهم قبل أن نسوسهم كما قلنا. لابد هو يعرف ربه أولاً، لابد هو يعرف أركان دينه كيف يعبد ربه وكيف كيف لا؟ نعم. في سؤال. جيد جميل هذا القول. هذا قول جميل صحيح أقيم دولة الإسلام في قلوبكم أو نفوسكم تقام لكم على أرضكم هذا مثل قول تعالى إن الله لا يغير ما في القلب غير, غير ما في نفسك الله يغير لك واقعك هذا جميل لكن ليت هو بهذا هو يريد يقيم الإسلام في دولة ماليزيا دولة كبيرة حين. ماليزيا تعرف كم كيلو متر مساحة ماليزيا؟ تم لا تعرفون أنا أعرف إلا أريد <تصفيق> أن أخبرها أنتم ماليزيون ماليزيا تلاتمئة وثلاثين ألف كيلو متر وسكان كم <تصفيق> عدد السكان تعرف؟ عدد 25 26 <تصفيق> هم هؤلاء مثلا حزب إسلام نحن أخذ أحزاب إسلامية هم لا مستطاعوا أن يقيموا الإسلام في حزبهم كم عدد حزب بس مليون مثلا, مثلا مليون صحيح ولا؟ وكم هم مكان صغير يعني مع ذلك مستطاعوا أن يقيموا الإسلام في أنفسهم أو في حزبهم مستطاعوا ويريد يقوم الإسلام أين؟ في ماليزة في ماليزة التي هي كبيرة وسكانها بل أحدهم هو ما أقام الإسلام في بيته أنت إذا دخلت لبيتي تجد ما أقام الإسلام في بيته إسلام صحيح أنا أقصد طبعا إذا إسلام العادات والمالين وهو يريد يقوم الإسلام وبيته كله كم ممكن مئة متر في خمسين متر صحيح ولا؟ ويريد يقيم الإسلام فيه بل تجده ما أقام الإسلام في نفسه. شوف حزبه بيده في نفسه. ويريد يقيم الإسلام في عشرين خمسة وعشرين مليون وهو في نفسه ما أقامه. هذا, هذا غير صحيح. سلام سلام سلام 26 في سؤال هل الناس قبل اصياغه النص هذا حديث؟ لا لا هذا قول إنه موافق للأدلة al-hidayah qabla siyasah, atau hidayah orang qabla siyasah orang. Walanbiyah, kluh mursal jauh li hidayah orang. Walahad bapatna fi kluh ummah rasulan, anagbud Allah, anjali Tauhud. Kluh hidayah, laan yahdi Allah bika rujulan. Kluh, yajah Allah bika rujulah siyasiah, yahdi bika. Sahih, أولا ما يهتمون بهداية صيدا يريدون الكرسي <تصفيق> بتقولون كوروزيا هو كرسي ليس كوروزي كرسي نعم وذلك حرموا منها الله حرموا منها <تصفيق> الآن إشي الأخبار الجديدة في ماليزيا أو في المراضي سياحي في الجديد؟ نجد سيارة سيطولة صحيح؟ لا. وأين سيارة عبدالله الخلق؟ خلق انتهى؟ انت ينتهى يعني مدته انتهى؟ نعم نعم نعم سيارة متى؟ في مارس في معرس مارس. مارس. ها. سيكون بعده نجيب؟ إن شاء الله وهذا أنور إبراهيم والمعارضة ما فعله شيء ربما, ربما. هل هم أخذوا عدد زيادة أم ما أخذوا ما أخذوا؟ أنا أقول إن شاء الله ما يأخذون <تصفيق> لأن أولئك ليس فعلهم ليس أجيد هذا يؤدي إلى فتن لأن إذا موجود حكومة قديمة هذا صعيبهم ليسوا على ال... لكن أخف شر أظن صحيح ممكن أظن هكذا إذا يأتي جديد يكون فتن أكثر من أحمد وريت فتن نريد للبلاد والمسلمين ما يقوم بيتها صح صح مستجد مستجد مستجد مستجد مستجد مستجد مستجد مستجد مستجد